وَمَا زَٰلُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ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 اخير لو واعناب تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريته بعفاء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 واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويؤنركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ياتي الحكمه من يشاء